بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله <laughs> to <tries> me Ya ouvi ذلك الفرز العظيم وأخرى تحبونها يص.